لَتُبْلَوْنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْبَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ود نمینکبی کبری کملین اشرک و إن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا بَيِنًا نَّقُولُ لِلنَّاسِ وَلَكْتُمْ نُجْفِ فَنَبْذُهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ فَنَبَذَ ليلاً فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون ت سغ بِمَ فزَت مَِ الْذ ت سَََّهُ لاد ملی ولی میو لو Oh. <laughs> song oh. That's... Thank you! الذيين غ ج أُخ قُدُومِدهم وَ أُ في سفلأَ قتَل ق لَ أ كَف في لا उكفيرنا عن مغمسئ ان تجب ولا جنات التري من تحت ظلها او ثرا والله عنده حسن الثواب لا يغر ن متاع قليل ثم بت جهنم لكن الذين اتقوا ربهم لهم الأنهار خالدين فيها نزول وَإِنَّ مِن أَجْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ كُمّنْ زُلِي إِلَيْهِ غَاشِيَنَ لِل سَيُدْحِصَنَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا طول الله ان كن تفلحون وما كن ولوي